والقرآن المجيد بل عجبون الَّذِينَ كَفَرُوا هذا الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كتاب حفيظ كَذَّبُوا بالِالحَققلَ مجَ أَهُم فَهُ في أَمْرم مَريج أَفَلَم يظُر إلى السَّم إثَوْطَهُم كيفََ بنَينهَا كيفََ بنيناها الارض مددناها والقينا فيها رواسي والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج به ينبت تبصره وذكره تبصره لكل عبد جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نطيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الراس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل ما كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبسهم جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نكسه ونحن أقارب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد لديه رقيب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت زكرة الموت بالحق وجاءت زكرة الموت بالحق ذٰلِكَ مَا كُنَّا نُنْذِرُ مِنْهُ تَحْذِيرًا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا لقد كنت في رقله من هذا لقد كنت في رقله فتشفنا عنك غطاء اكشفنا عنك غطاء اكفى بصرك اليوم حديد وقال قرينه, وقال قرينه هذا ما نديعتين انقي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 انبضنا وما أنا بنبض من للعبيد يوما نقول لجحنم مهلت سلتي وتقول يوما نقول لجحنم مهلت سلتي وتقول وتقول هل من مزيد أَوَ مَن نَّقُولُ لِجَهَنَّمَ مَهَلًا كَلَّا سَتَأْتِي وَتَقُولُ هَلْ مِن مُّدَّثِّينٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَٰذَا مَا مَن خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ مَن خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ لهم ما يشاؤون فيها لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد وكم اهلكنا قبلهم من قرنهم اشد منهم لا قوم شاف وكم اهلكنا قبلهم من قرنهم اشد منهم بطشا فنقضوا في بلادهم ما حيص إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب لمن كان قلب أو ايقظ السمع هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا